وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورافه تحننك على عبدك ونبيك النبي العربي الأمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين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 التي فاقت جل المكرمات والمعجزه الباهره انجاز التعبير التي بذت كل المعجزات والخارقات وقد اختلف الساده العلماء هل هما حدثان منفصلان وكرامتان اثنتان ام حدث خارق واحد ومكرمه متحده رجح بعضهم انهما حدثان والمعراج سابق على الاسراء وذلكم ان سورته وهي سوره النجم تقع في المرتبه الحاديه والعشرين او الثانية والعشرين في ترتيب نزول سور القران العظيم على حين تقع سوره الاسراء او سوره بني اسرائيل في المرتبه السابعة والأربعين ورجح أكثر العلماء أنهما حدث واحد في ليلة واحدة أوله الإسراء وأعقبه المعراج الشريف الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج من الأقصى إلى ما فوق السماء السابعه العليا، وكما يقال إلى منقطع الأين كرامة وأي كرامه أيها الإخوة لم تأتي عن طلب ولا إجابة لسؤال فعين منها كرامة سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لقد سأل وطلب أما محمد الأحمد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم دائما أبدا والعود أحمد فما سأل ولا طلب لكن الله ابتداه كرامة له ابتدأه كرامة له وإظهاراً لمثابته وإشعاراً بعلو كعبه ومنزلته ومن كان خادم دولته جبريل جبريل في تلكم الليلة كان خادم دولته أيها الأخوة وحامل غاشيته ومقدم حاشيته ما مهد الصفيح الأعلى أيها الاخوه إلا لوفادته وما روق شراب القدس إلا لشربه فهو صفوة كاس المحبة لأنه شمس المعارف وبدر اللطائف ومالك ازمه النبيين ومقدم المرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في الأولين والآخرين دائما إلى أبد الآبدين وأرسل سبحانه وتعالى إليه البراق ليكون ركوبته على عادة الملوك الفخام الجلة إذا استخدموا حبيبا أو استزاروا قريبا أرسلوا إليه أعز خدامهم وأشرف نوابهم وهكذا أرسل الله تبارك وتعالى جبريل ومعه البراق في إشارة لا تخفى على أن تلكم الرحلة الربانية العلوية الشريفة كانت بالروح والجسد مع إذ أن الأرواح لا تحتاج إلى ركائب لو كانت بالروح مجردة لما احتاجت الروح إلى ركوبة فلماذا الركوبة إذن؟ لماذا البراق؟ ليحمل جسده الشريف عليه الصلاة وأظر السلام ومن عجب أن بعض المسلمين والمسلمات يردد في غفلة في غفلة أهل السهوات والجهالات مشكلا أو شاغبا على هذه المعجزة الإلهية الكريمة ويدخل حديث العقل وربما توسل حديث العلم في المسألة شيء حجيب وكأن النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه هو الذي أكرم نفسه وهو الذي اسرى بها وهو الذي عرج بها هذا باطل من القول ومين سخف ورقاعة وحماقة ألم يقرأ هؤلاء الموحدون قوله من قائل سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده الله هو الذي أسرى به المسألة تتعلق بالقدرة الإلهية هل يعجز القدرة هذا الفعل؟ وهي التي أنشأت السماوات ورفعتها بغير عمد نراها؟ شيء عجيب رقاعة ومين وصفاقة وضحف إيمان وتهافت في حجته ومنطقه تقليدا ببغاويا للمرتابين ويلعمهين والعياذ بالله رب العالمين قال لنريه من آياتنا الكبرى لنريه الله هو الذي اراه وهو الذي اسرى به وهو الذي عرج به لم يفعل شيئا من ذلك من ذلك وذلكن بنفسه ولنفسه عليه الصلاة والسلام فانحلت العقدة إذا كان تمت عقدة أصلا لا عقده عند المؤمن هذه مسائل ايمان أيها الإخوة اللهم اجعل لنا نورا تهب لنا به كمال الايمان والتسليم إذا كنت, اذا كنت تؤمن بالله تبارك وتعالى وبان هذا القران كلامه انتهت المشاكل كلها لا مشاكل لدى المؤمن بفضل الله تبارك وتعالى اما اذا كنت تقترح على الله وتمتنع الله بايمانك واسلامك وتريد ان ينسلك كل فعل له وهو المطلق الاراده مطلق المشيئة قل لي القدر لا إله إلا هو أن ينسلك فعله في ذهنك وعلمك وقوانينك أنت فالله ليس محتاجا إلى إيمانك أصلا يمنون عليك أن أسلم قل لا تمن علي إسلامكم هكذا بعض المسلمين يريد أن يشعرنا ويشعر نفسه أنه يمن على الله إيمانه وإسلامه لذلك يريد من البراهيم ما هو مفصل على قد العلم المعاصر والحديث وعلى قد عقله الصغير المنجحر أيها الإخوة في مطمورة الحس المنجحر في مطامير الحس وكيف يسوغ هذا كيف يسوغ هذا أن له أن أي يسوغ أيها الإخوة المؤمن لا يستسيغ هذا المنطق الرقيع السخيف المتهافت، انما هو الإيمان والتسليم هذا شيء من قدرة الله لا إله إلا هو هذا قبس من قدرته الكون كله اقباس ايها الاخوه وايه تدل على بعض قدرته على شيء من قدرته لا اله الا هو سبحان الذي لماذا ابتدا باسم المصدر سبحان سبحان الذي اسرى بعبده كان يقول سبحوه سبحوه تبارك وتعالى لان الامر خارق لان الامر ايه ايه, آية من ايات الله يسبح عندها تبارك وتعالى يقال جل وتقدس وتنزه عن الضعف والعجز والقصور والعياء لا إله إلا هو من هذا بعض فعله من هذا بعض آياته سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لماذا قال أسرى بعبده والسرى أيها الإخوة هو السير ليلا وخير من أول الليل أسرى بعبده ما أعظم موقع هذه الكلمة أصرى بعبده إذا أردت أن تنهال عليك الكرامات وأن تنثال عليك العطيات وأن ترفع زلفا إلى رب الأرض والسماوات درجات عليات ودرجات عليك أن تتحقق بالعبودية عليك أن تتحقق بالعبودية عبودية إزاء الربوبية أيها الإخوة عبودية إزاء الألوهية محمد هو سيد العباد أيها الاخوه هو الذي كملت عبوديته لله تبارك وتعالى، لم يعشر ولم يبطر ولم يغطر ولم يغفل عليه الصلاة وأبطر السلام ولم يعجب ولم ينسى ولم يلهو ولم يلعب عاش عبدا كاملا لله لذلك هو المؤمن الكامل ولذلك هو الإنسان الكامل في تصور المسلمين الإنسان الكامل هو المؤمن الكامل لا إنسان كاملا إلا ما كان من المؤمن الكامل المؤمن الكامل حقا هو الإنسان الكامل سبحان الذي أسرى بعبده ولكن هذا إسراء يعقبه معراج أيها الأخوة هذا إسراء يعقبه معراج بعض الناس قد تختلط عليه الأمور وتمتزج في ذهنه أيها الإخوة ملامح العبودية بخواص الربوبيه كما حدث عند النصارى فربما لهج نور من نور وحق من حق وفرع من مصدر واصل فأشرك وتجاوز وتعثر لذلك يقول الله هو عليه الصلاة والسلام وهو منه منظورا إلي من زاوية هذه الكرامة الخارقة وباعتبار هذه المعجزة الفائقة يظل عبدا أنه مجرد عبد لا أكثر الله يقول نحن الرب نحن الإله نحن من بيدنا ملكوت كل شيء وأزمة كل شيء ونواصي كل أحد ومصائر كل شيء العبد عبد والرب رب لا يمتزجان ولا يختلطان ولا تذوب الحدود بينهما ما اعظم موقع هذه الكلمه سبحان الذي اسرى بعبده يبقى عبدا لذلك لا يجوز له ان يدعي شيئا من خواص الربوبيه او مزايا الالهيه فيظن في نفسه أو يظن فيه أنه يحيي ويميت وأنه يعلم الغيوب وأنه يرزق من يشاء أيها الإخوة ويمنع رزقه عمن يشاء ذلكم الله لا إله الا هو. أفهم هذا هو الله الذي يفعل هذا كله هو الله ليس النبي ليس الرسول ولا غير الرسول الله وحده هؤلاء عبيد سبحان الذي اسرى بعبده اوحى إلى عبده ما اوحى عبد وهو مسرًا به عبد وقد عرج به إلى منقطع الأين إلى منقطع الأين عبد, عبد هنا وعبد هناك وعبد بينهما بين هنا وهناك الآن عبد وبالامس عبد وإلى يوم الدين وإلى أبد الأبدين عبد والرب رب لا إله إلا هو هذا هو القرآن هذه عقيدة المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير من لطائف القران الكريم ايها الاخوه من لطائف القران العظيم ان الله تبارك وتعالى مهد لخارقه الاسراء والمعراج لهذه المعجزه العجيبه بقصه عرش بلقيس فسورة النمل سبقت في الترتيب في ترتيب النزول أعني في ترتيب النزول سبقت سورة بني إسرائيل سبقت سورة الإسراء سبقتها أينهما سورة القصص أنزل الله النمل ثم أنزل القصص تقريبا بإجماع مرتبه نزول السور القرآنية كل من قرأنا لهم جعل النمل سابقة على سورة الإسراء وبينهما سورة القصص هكذا لماذا؟ في النمل عجيبة أيها الاخوه هو تقرب هذه المعجزة الإلهية قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يؤتى بعرش عظيم عرش ملوكي من اليمن إلى بلاد فلسطين التي باركها الله للعالمين أيها الإخوة أيكم هل هذا ممكن هل هذا داخل في حيز الامكان نعم قال عفريتما الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مما خامك وإني عليه لقوي أمين لم يعجب سليمان هذا العرض هل هناك من هو أحذاك من هو أقدر بإقدار الله له قال الذي عنده علم من الكتاب الرجل الصالح الذي كان يعلم اسم الله الاعظم لا اله الا هو الاسم الاعظم لله اذا سئل به اعطى اذا دعى به اجاب اذا استنصر به نصر اذا استغيث به اغاث اذا استفتح به فتح من غير تاخير انتبهوا من غير تأخير هذه ميزه الاسم الاعظم والا الله دائما وابدا اذا دعى اجاب لا اله الا هو لكن على نحو من احاء ثلاثه كما ورد على الرسول الله اما الاسم الاعظم من غير تاخير في الحين والتو والساعة فوراً إجابة فورية هذه المجزة وقال هو آصف إذن برخياء عليه السلام ويقال هو سليمان نفسه عليه السلام وأنا مرتاحي هذا أنا أميل إلى أنه سليمان وهذا ما رجحه الفخر الرازي في التفسير الكبير رحمه الله تعالى عليه واستروح إليه بعض المعاصرين أظن منهم العلامة العارف بالله الشيخ الشعراء رحمه الله عليه على ما أذكر استروح أيضاً لرأي الفخر الرازي قال الذي عنده علم من الكتاب سليمان الآن في هذا القول يخاطب من العفريت ليظهر مزية إيه؟ المؤمن أيها الإخوة مزية المؤمن العارف صحيح ورسول لكنه بشر انسي وانت جني عفريت صاحب قدرة هائلة أنا أتفوق عليك بلطف الله بكرامة الله لي كنبي ورسول وعارف بالله خاطبه سليمان يخاطب العفريت قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتك به قبل أن يرتد إليك طرفك في أقل من عشر ثانية العين تطرف في عشر ثانية أيها الاخوه معروف علميا في عشر ثانية واحد على عشر من الثانية في عشر ثانية في عشر ثانية في العين تطرف هكذا قبل أن يرتد إليك طرفك وهل نجح؟ في التحدي أيها الاخوه فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني سلمان يقول هذا ما تفضل الله به علي هذا ما أخدرني عليه القدير الخبير اللطيف لا إله إلا هو الوهاب الكريم ليبلوني أشكر أم أكفر الآية هذه القصه العجيبه مهد الله بها لمعجزة الإسراء والمعراج أنزلها الله قبل سورة بني إسرائيل انزلها قبل سوره الاسراء ايها الاخوه نعم في ترتيب النزول في ترتيب المصحف لا سوره الاسراء قبل سوره النمل واضح لكن في ترتيب النزول لا سوره النمل قبلها بسوره بينهما القصص بينهما القصص ايه من ايات الله عجيبه من عجائب الله مثل ما حدث مع موسى واخيه هارون عليهما السلام لنريك من اياتنا الكبرى العصا تنقلب حيه واليد البيضاء تتشعشع بنور إلهي في غير مهاق ولا برص أيها الإخوة إذا ضمها إلى عبطه ثم خرجها تتشعشع ثم يضمها إليه فتعود كما كانت من غير سوء من غير برص آيتان من آيات الله الكبرى الله أراه من آياته الكبرى وبعد ذلك جاء التكليف الغليظ جاء التكليف الغليظ الباهظ اذهب إلى فرعون إنه طارق قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا او ان يطغى قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى تمهيد تمهيد هذا الاعياد الكبرى جاءت تمهيدا للتكليف الباهظ الغليظ الثقيل الضخم الهائل فلما ترى الجمعان في الشعراء قال اصحاب موسى ان لمدركون قال كلا ان معي يا ربي سيهدين قال كلا ان معي ربي سيهدين وهذا ما حدث مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام وآله وصحبه وأتباعه أيها الاخوه لنريه من آياتنا الكبرى ثم كانت الهجرة أيها الاخوه إلا تنصروه قال إنني معكما الله الذي ينصر عبده بالتجلي لا بجيش وعدد بالتجلي لا بجيش وعدد الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قال كلا ان معي ربي سيهدين انني معكما اسمع وارى نفس الشيء هنا بعد الايات الكبرى تاتي النصره والمعي الخاصه لاولياء الله والمعي الخاصه لاوليائه واحبابه وخلصائه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. تمييد مقارب أيضا. تمييد مقارب. اختلف أستاذ العلماء قديما وحديثا. من ندن عهد الصحابة أيها الأخوة. هرّأ عليه الصلاة وآبائه السلام ربّه ليلة المعرج. مسألة كبيرة. مسألة هائلة وخطيرة وشريفة. هرّأ ربّه. لان الله تبارك وتعالى يقول لقد راى من ايات ربه الكبرى واما ان تكون كلمه او لفظه الكبرى صفه للايات يعني لقد راى ايات من الايات الكبرى لله هناك ايات كبرى راى جماعه منها يعني راى مجموعه عددا منها او تكون صفه لمحذوف هو مفعول لقد راى الايه الكبرى من ايات الله وإيش أكبر آية قالوا تكون هي رؤية الحق لا إله إله هي رؤية الحق لا إله إله فالآية تحتمل هذه عجابة بالقران الكريم وقد اختلف في هذه المسألة الشريفة الصحابة أنفسهم ففي صحيح البخاري عن أبي عائشة مسروق ابن الأجدع الهمداني رضوان الله عليه التابعي والجليل لقب بأبي عائشة لأنه كان تلميذ لأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كانت تقربه وتحترمه ويتعلم منها الكثير ابو عائشه قال دخلت على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقلت يا امتى هل راى محمد ربه اي ليله المعراج قالت لقد قف شعري مما قلت قالت شعر بدني وقف من عظم وجساره وجراءه هذا السؤال وتعديه كل حد كيف تتجارى كيف تتجسر على أن تطرح هذا السؤال تقول ربه هل لا جسم حتى يرى هل لا محدود حتى يرى لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثك هن فقد كذب أين أنت من ثلاث من حدثك هن أي من حدثك بهن فقد كذب من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب لعلها تريد هذا الأرجح فقد أخطأ لأنها تعلم أن ابن أختها عروة بن زبير يقول إنه رأى ربه تعلم أن عبد الله بن عباس يقول إنه رأى ربه في آخرين تعلم هذا ابن عباس كان يقسم أن محمد رأى ربه تعلم هذا فما معنى كذب؟ كذب هنا بمعنى أخطأ كذب في العربية تطلق بإزاء معنى اذا زور وزيف وأخبر بخلاف الواقع والحق هذا الكذب الذي نعرفه وكذب بمعنى أخطأ كما قال النبي في حديث الصحيح كذب أبو السنابل، أبو السنابل ابن باعك، الذي قال إيه لإحدى الصحابيات لا يحل لك أن تنكح الآن حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة أيام وقد تعلت من إيه؟ من حملها ونفاسها. قال لا لا يجوز، أبود أن تعتدي بأبعد الأجلين أربعة أشهر عشرة. فقال النبي كذب أبو السنابل، أبو السنابل ابن باعك. ما معنى كذب؟ أخطأ، لم يصب الحكم. غير صحيح تعتد بأول الأجلين إن كان أول الأجلين أربعة أشهر وعشرة أو المسألة يختفي على كل حال مسألة إيه الأجلين هذه المهم كذب أبو السنابل أبو طالب يقول كذبتم وبيت الله كذبتم وبيت الله نترك محمدا ما معنى كذبتم اخطاتم قال غير صحيح كلامكم غير صحيح لن نفعل هذا لم تقدر الأمور تقديرا صحيحا الكذب يأتي بزاء معنين حتى نعرف العربية لا يقال لأن بعض الناس أيها الإخوة لا يروقه من التراث إلا الأشياء التي يستعانوا بها على قلة الأدب بعض الناس من طلاب العلم الذين دعونا العلم والمشخة يحبون أشياء مثل ذلك يقول حتى الصحابة كذب بعضهم بعضا الإمام أحمد قال هذا عندي مثل البعر الكذب يأتون بهذه الأشياء سبحان الله العظيم يجمعونها فلا تسمع منهم إلا كل قبيح لا تسمع المليح تسمع القبيح ويجعلون هذا سنة السلف ولكن هذا السلف هذا أدب السلف وإنما أتي من جهله ووهمه على السلف وكذبه عليهم لا كذب معنى أخطأ قالت أين أنت من سلا من حدثك هن فقد كذب من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سورة الأنعام ذكرت هذه الآية ثم اختبست قوله تبارك وتعالى في اخر السوره وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء قلت القران واضح جدا اين الرؤيه تقول رؤيه ما في رؤيه ويقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب قال تبارك وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا في اخر لقمان قال الغيب لا يعلمه الا الله ومن حدثك انه تعني الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه ومن حدثك انه كتم فقد كذب من حدثك ان محمدا كتم شيئا من الدين او الرساله كبعض الفرق الباطنيه الضاله الزائغه الذين يزعمون ان محمدا ما بلغ الرساله كلها بلغ اشياء أه؟ ايها الاخوه وغض عن اشياء وسكت على اشياء حاشا وكلا قال الله تعالى يا ايها النبي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 مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع انتبهوا مسألة الرؤيا هنا ليس فيها إيه؟ نص قاطع لا من كتاب ولا من سنة ولذلك كانت مندحا وساحة وباحة للاجتهاد فاجتهدوا واختلفوا الإمام الزهري ابن سيرين الحسن البصري كان يقسم كعب الأحبار كان يقسم على هذا وقد لقي مرة ابن عباس فساله فاجابه فقال ابن عباس ان بني هاشم للاسف في الكتب ان بنو هذا خطا اعرابيا لازم بني منصوب على التخصيص ان بني هاشم نقول ان محمدا راى ربه اي ليله المعراج فكبر كعب الاحبار كبر وقال لقد قسم الله الكلام والرؤيه فكلم موسى مرتين وراى محمد ربه مرتين ولا قد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى. أما ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما وعنهما فتأول، تأول قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. كيف؟ الإدراك هو الإحاطة. الله لا يحاط به، لا إله له. وهو مرأي محيط بكل شيء محيط. الله لا يحاط به ابدا هو يحيط بكل شيء ولا يحاط به. صحيح. لكن نفي الإحاطة. لا يستلزم بالضرورة نفي الرؤية إذا كنت ابن عباس مرة عن هذه الآية أنت تقول محمد رأى ربه أين أنت من قوله لا تدركه الأبصار فقال هل ترى السماء قال نعم قال هل تدركها قال لا حسبي فهمت يعني. صحيح نرى السماء ولا ندركها لا نعرض بها لأنها أكبر وهي السماء مخلوقة فكيف رب الأرض والسماوات آه. فكانه قال الله يرأ دون أن يدرك إذن أنا لم أصادم إيه؟ لم أصادم الآية, لم أصادم الآية. آه. الإمام النووي مع عبد الله بن عباس أيها الإخوة لماذا؟ لأنه أشعري شافعي فضوان الله تعالى عليه وهو أشعري والإمام أبو الحسن الأشعري وأغلب اتباعه على إثبات الرؤية على إثبات الرؤية والإمام أحمد بن حنبل على إثبات الرؤية وكثير من اتباعه ولما سئل ماذا نفعل بقول حائشة وهي أم المؤمنين هل أكبر من قولها؟ قال نرد قولها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي قوله أكبر من قولها كقوله أكبر من قولها لكن أيها الاخوه هناك من جمع بين الأمرين طبعا الإمام النووي رضوان الله تعالى عليه تعول لابن عباس ورد على عائشة بلطف أدب طبعا يريخ بالعمة العظام الجله من أمثاله بأن عائشة اجتهدت في المسألة وتأولت، لكن ليس بين يديها نص عن رسول الله في نفي الرؤيا. هي لم تخبر أنه قال أنا لم أر ربي. لم تخبر. إنما تأوت الآيات فهمت منها أن الله لا يرى، لا تدركه، وما كان لبشر. وهذا وهم عجيب من النووي. لم أنبه علي أنا، بل نبه علي الحافظ ابن حجر. وجدير بأي إنسان متيقظ أن يتنبه إلى هذا الوهم؟ ولذلك أيها الإخوة، ما في إنسان معصوم إلا المعصوم. تقول النووي ابن حجر ابن تيميه كل العلماء يغلطون كل العلماء يخطئون لكن أخطاءهم قليلا في جم صواباتهم لهم صوابات كثيرة جدا يخطئون لا بد أن يخطئوا ليسوا معصومين النووي قال هذا في شرحي على مسلم المنهاج في صحيح مسلم نفسه أيها الاخوه أن عائشة حين سألها مسروق حين سألها إيه مسروق ولقد رآه نزله أخرى واضح لقد راه نزلة أخرى رأى ربه وهكذا يفهم ابن عباس واخرون فقالت كنت أول أمة سؤالا عن هذه الآية قلت أنا سألت الرسول وسألته فقال لم أرى ربي وهذا الصرح به في رواية أبي بكر ابن مردوية والاصل في الصحيح هذا في صحيح مسلم نفى لم أرى ربي رأيت جبريل منهبطا هذا في الصحيح النووي غفل عنه قال عائشة ما عندها نص عندها نص سبحان الله هذا لأن العالم حتى حين يشرح حين يتكلم لا يستحضر كل ما قرأ ينسى لا إله إلا الله وبعدين بعد شهر شهرين يشرح حديث الآخر ينسى ماذا كتب عند شرح الحديث إيه؟ الأول وهكذا هذا الإنسان وربما نسي حتى بعد يوم أو أقل حدثني احد طلاب العلم قبل فترة قال لي عجب فعلا ربي وحده لا, إيه؟ لا يضل ولا ينسى الله وحده قلت لماذا قال رأيت كتابا في معرض الكتب فأحببته جدا وكنت حريصا على اقتنائه فتفحت الثامن وأخذت البيت فريحا به فإذا بالكتاب في مكتبتي فتصفحته فإذا به مقروءا قد قرأته وعلقت عليه لا أذكر أنني قرأت ولا أذكر ماذا علقت ولا أذكر شيء عن الكتاب ينسى الإنسان ينسى كتابا قرأه ربما في يوم يومين ثلاثة وعلق عليه واستفاد ينسى كل شيء هذا يحدث العلماء أيها الإخوة العالم ليس نبيا العالم ليس ملكا يخطئ ويغلط ويغفل هذا هو فالنووي يمكن ان بين يديها نصا وفي الحقيقة النص بين يديها على كل حال الحافظ ابن حجر رضوان الله تعالى عليه استطاع كغيره من العلماء أن يجمع بين القولين ويمكن الجمع بينهما الجمع بين قول من أثبت وبين قول من نفى عائشة نفت وابن عباس واشياعه أثبتوا كيف الذين أثبتوا أيها الإخوة يقال إنهم أرادوا رؤية القلب وليس رؤية العين الفانية الفاني لا يرى الباقي أما أننا على اعتقاد أهل السنة والجماعة نراه إن شاء الله تعالى يوم القيامة فلماذا؟ لأننا باقون خلاص ما في موت يا أهل الجنة ها خلود ولا موت تصبح الاعين والحواس لدينا باقية فالباقي مهيئ بنصف الله وكرامته أن يرى الباقي أما الفان الذي يأكله الدود فالفان لا يرى الباقي بالبصر مستحيل في الدنيا مستحيل حتى في حق رسول الله ولكن بالفؤاد ها؟ وهذا ما صرح به في سورة النجم أليس كذلك؟ الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى قلنا إنها رؤية فؤاديه قلبية لا بأس الفؤاد وهي غير العلم فالعلم حاصل عنده يقنون في قلبه شيء زائد على مجرد العلم الذي مثله عندنا جميعا لا لا لا أو قريب منه أو من جنسه شيء زائد لكن رؤيه قلبية رؤية قلبية والذي نفى نفى ماذا الرؤية البصرية إذن من نفى نفى البصرية ولم ينفي القلبية لم يذكر عنها هذا نصا والذي أثبت أثبت القلبية ولم يثبت البصرية إذن انفكت الجهة كما يقول مناطقها إن فكت الجهة لا تناخد بين الأمرين نعود وقد بقي لدينا القليل الوقت لكي نجيب عن كلمة في الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلة لماذا ليلة؟ ما موقع هذه الكلمة الكريمه ولماذا أتي بها هنا؟ والإسراء لا يكون إلا ليلة فلماذا نقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة؟ الإسراء يكونوا لا يكون إلا ليلة فلماذا ليلة مرة أخرى إذن؟ ليس في القران القرآن زيادات لا موقع لها ابدا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير محكم مفصل هنا اهل البلاغه علماء البيان يسعفوننا بالجواب ومن لديه الذائقه ايها الاخوه في العربيه على طريقه السليقه القحه ايها الاخوه يحدم موقع هذه الكلمه يستطيع ان يفهم حين تسمع سبحان الذي اسرى بعبده ليلا تفهم ان ذلكم تم ايه في جزء من الليل وليس في الليل بطوله في جزء من الليل. آه. لو قال سبحانه الذي أسرى بعبده من المزح رأى ما؟ لا قل سرى إيه؟ الليل بطوله وربما كان بداية السرى أيها الإخوة آه؟ في هذا الليل ثم امتدت الرحلة إيه إلى ما بعد ذلك فاستغرقت نهارا وربما لين آخر وهكذا لا ندري قد يقع هذا في وهم واهم أو في خاطر إيه خاطر وانما قال ليلة في جزء من الليل وهذا ما وقع النبي ذهب وعاد وفراشه كان لا يزال ماذا دفيئا يعني المساله دقائق او ثواني لا ندري شيء عجيب وانا ساقول لكم والله تبارك وتعالى اعلم عنده هو له العلم والحكم كله وحده لا اله ربما هذه الدقائق اربع دقائق ثلاث دقائق خمس دقائق التي انقضت ايها الاخوه انما كانت في خروج الرسول وانسلاله من فراشه وتوجهه الى أمام بيته وامتطائه البراق ثم بعد ذلك في نزوله وعودته هذا هو اما الرحلتان الاسراء والمعراج فربما تمت لحظيا في لا زمن كيف هل هذا ممكن ممكن جدا قدره الله ممكن جدا ممكن فلسفيا نعم يعني عقليا ممكن؟ ممكن ليس مستحيلا طيب ممكن علميا نظريا نعم فنيا لا فنيا لحد الآن ما فيه سفر لحظي في الزمان لكن آه؟ نظريا ممكن نظريا هذا ممكن تحدث أكثر من مرة من الأحاديث القليلة التي تلذ وتشوق أيها الإخوة آه؟ الحديث عن الزمن وعجائب الزمن أنا شخصيا تلذني جدا تقربهم من الله أيها الإخوة تقرب من الله من قدرته لا إله إلا هو من طلاقة قدرته ومشيئته نفهم أشياء لنستطيع نفهمها بالعقل العادي الحسي كما قلنا المنجحر والمنطمر في مضمورة الزمان والحدود نفهم أشياء أكثر في خط ربما قبل أشهر يصير قلت لكم أيوه الإخوة عند تفسير قوله تبارك وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب الله يقول أو هو أقرب لم يكف كَلُوَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٍ كَلَمْحٍ بالبصر لا هناك أبله قال أو هو أقرب واليوم استمعتم أن لمح البصر يتم في ماذا؟ في عشر ثانية لمح البصر طب ممكن هناك أحداث تتم في واحد على مئة من الثانية؟ نعم الطائر الطنان اسم العصفور الطنان هذا يعيش في الغابات المطيرة يخفق خفقة بجناحية أيها الإخوة في واحد على مئة من الثانية يعني يستطيع أن يخفق في الثانية الواحدة مئ تتخيلوا مئة خفقه في الثانيه الواحده أنت تقول الله يكون هو خفق مئة مرة بجناحي شيء عجيب طائر ما هذه الأعصاب كيف زوده الله بهذه الأعصاب والقدرة شيء عجيب طائر بس هكذا هو هكذا يملأ الكف او لا يكاد يملأها واحد على مئة واحد على مئة من الثانية واحد على ألف من الثانية ومضط البليل تبع الكاميرا فلاش الكاميرا حينه يشتعل أيوه يا ويطفئ في كم هذه الومضة واحد على ألف من الثانية طبعا يعني واحد ميلي ثانية في ميلي ثانية في ميلي ثانية الومضة طيب إلى الآن واحد على عشرة على مئة على ألف الآن ننتقل ميكرو ثانية واحد على مليون يعني ها عشرة أصفر ستة سكان يعني عشر اس ناقص ستة يعني واحد على إيه؟ أس من الثانية. يعني على مليون من الثانية هل هناك واحد على مليون من الثانية طبعاً الأعصاب أيها الإخوة ها؟ حين تلذعك نار مباشرة توجه العصب رسالة الدماغ نار ردعتني واحد على مليون من الثانية في وظائف الأعضاء هذا واحد على مليون والذين قرأوا الطب يعرفون كيف تتم هذه العملية المعقدة جداً قرأوا عن المشابك آه؟ سينابس عن السينابس والمشاكل وأسات الكولاين وكيف تتم بتطلع... شغلات لا تصدق أشياء عجيبة في علم وظائف الأعضاء واحد على مليون تتم آه. واحد على مليار واحد على مليار نانو سكند تسمعوا بالنانو آه؟ في الميكرو في النانو عشر أس ناقص تسعة سكند النانو في البيكو عشر أس ناقص تناعش واحد على تريليون يعني من الثاني آه؟ البيكو في البيكو في النانو نانو واحد على مليار يعني عشرة اس ناقص تتم اشياء تعرفوا ما هي العمليات في الحاسوب في الكمبيوتر تتم في النانو سكنت طبعا كيف هذا تتم؟ اشتغل عليه انت وتشوف كذا ايه شيء رهيب وهذا أشياء بشري الانسان ايه اه في الان واحد على بيكو او البيكو ثانيه البيكو ثانيه عشرة اس ناقص 12 يعني تريليون تريليون قسم الثانيه الواحده قسم الوقت الذي اقول فيه كلمة الله قسمه إلى إيه التريليون جزء يعني لكم ألف مليار جزء المليار عشر أو ستسعة و ألف هاي إطناعش ألف مليار تخيل مليار وبعدين ألف مرة إيه كمان مرة مليار جزء منها اسمه البيكو البيكو سكند أه؟ البيكو سكند الماء أيها الإخوة أه؟ يد اثنين ألف اتش تو أو الماء جزي الماء هذا الروابط اللي فيه تتفكك وبترجع هي تتركب في ثلاث من البيكو ثانية. في اللي الكيمياء في ثلاثه اجزاء من البيكو ثانيه بعدين على في البيكو في الفمتو. أحمد زويل طبعا العلامة المصري الكبير جايز نوبل اه زويل في الكيمستري اه على الفيمتو ثانية. ثانية اللي هي 10 أس ناقص 15 من الثانية يعني لو قسمنا الثانيه الى 1000 تريليون جزء شوف التريليون ألف مليار قسمه ألف تريليون يا رب شيء لا يصدق شيء يقف الدماغ تماما واحد يقول لا هذا كلام مش كلام الحياه تتم هكذا جسمك هذا النباتات الحيوانات العمليات الحيويه كل الكيميائيه هذه تتم في الفمتو ثانية تتم في جزء من كم من ألف تريليون جزء من الثانيه يعني في عشرة ناخذ خمس طعش سكنت معناها جزء من ألف تريليون والبروفيسور زويل الله يكثر ايه زوويلنا ان شاء الله عمده لله عملنا الحين ايه مدينة علمية اجمل شيء عملوا حنشوف مصر ماذا ستعطي العالم الاسلام بعد ذلك حتشوفوا ايه شوفوا العبقريه العربية والمصرية بالذات اه احمد زويل ضلوا يبوس ايه, ايه مبارك سنين نخدم مصر نخدم الامه ايه روح بدوش مش فضيله فاضي يلبس عليها حسني مبارك يعمل لأمته لا ما بدوش راح حي في اول شهر زويل عمل الحمد لله موافق عليه وعندك دعم وملايين وتفضل يشتغل. العبقر يعني اشتغل العبقري زويل اني اشتاني العرب الله يحفظه ديمه وكثر ايه من امثاله حقيقه آه. زويل نجح في تصوير هذه العمليات الكيميائيه ايها الاخوه اه بكاميرا ليزريه ليزر. ليزريه خاصه كاميرا عبقريه جدا آه. تصور العمليات الكيميائيه والحيويه في ثمت ثانيه في جزء من ألف تريليون جزء من الثانيه تصورها لان العمليات الكيميائيه والحيويه تتم فعلا ايه في ايه في فيمتو ثانيه هي هيك يا الله تقول لي وهذه العمليات طبعا كلها ايش كلها تدار بحرف يكون صح طبعا من الذي يديرها رب العالمين لا له هو كن فيكون مش الله بس بعطي اوامر الى اقعد اتربع حط رجع على اتكلم ارفع عيدك مش هيك وبس وبعطي للجزيئات والذرات والأكترونات والبروتونات لأي شيء أوامر اتفكك اتركك روح تعال في كم؟ في الفيمتو ثانية في الفيمتو ثانية في عنا إيه؟ العتو ثانية العتو ثانية عشرة أس ناقص تمنطعش <تصفيق> عشرة أس ناقص تمنطعش تخيل يعني جزء من مليار تريليون جزء لو قسمنا الثانية إلى تريليون وكمان مكت كم مرة قسمنا اهل تريليون؟ مليار مرة مليار مرة تريليون تريليون مليار آه. مليار تريليون لأن هذا عشرة ستاة 18 فالأت ثانية بعدين في الزبت ثانية عشرة أس ناقص واحد وعشرين وعندنا في الأخير عشرة أس ناقص أربعة وعشرين شل... لا ما... مش معقول، مش معقول، هكذا هكذا يدار الكون في هذه الاجزاء الدقيقه جدا جدا التي لا يمكن العقل ان يتخيلها وهل هذه العمليه تمتد الى ما لا نهايه العلم يقول لا, لا انقسام الزمن اتومستي يعني سموت تايم اتومستي عمليه تذريت تذريت من اتوم تايم اتومستي تذريت او تقسيم الزمن لا تمتد علميا او مش فلسفيه فلسفيه روح البدك يحكي صح ولا اول عقل لا علميا بدنا علم العلم بالعلم لماذا ما تمتدش إلى ما هي نهاية؟ هناك ذكاء هنا هذا في الأخير حوصلنا الإخوة إلى قاع مفهوم الزمن علمياً فيزيائياً ما الزمن في علم الطبيعة بالضبط؟ ما هو يعني؟ فكروا علماء على هذا النحو الذكي جداً علماء الطبيعة أنتم الآن تركبون الطائرات وبتشوفوا الفيديو والتلفزيون والستلات والمحمول كله فضل علماء الطبيعة وأفكارهم ونظراتهم العبقرية حساباتهم العجيبة المتججة هو هذا وبتسمعوا حتى صوت هذا المكبر كله هذا. كل هذا عبقرية علماء آه. خارقون حقيقة آه. نعمة على البشير هؤلاء العماء ومثالهم كل علوم نعمة وهي على علاتها نعمة طيب قالوا ايه؟ قالوا بدنا نشوف احنا ايش؟ ايش اقل بعد عنا يعني اقل بعد تكون متعلق ايه بالبارتكال اللي هي الجسيمات او الدقائق الذرية صح اقل بعد قالوا عشرة أسناقص خمسطعش متر والمتر مئة سانطر يعني عشرة أسناقص سبعة طعش اه؟ صاوند خلينا مع 10 اس ناقص 15 متر هم مستخدمينهم واحد ذي متر لو ايه هذا قطر الالكترون او قطر البروتون شفتوا الذره جيب الدبوس اي دبوس دبوس خياطه شوف راس الدبوس راس الدبوس هذا يحتوي على تريليون ذره على ألف مليار ذره في الفيزياء هذو راس الدبوس هذا لازم تشوفه بالميكروسكوب شويه كبير نقطه صغيره جدا جدا اقل من نقطه قلم رَسَدَ بُوس كم ذرة فيه؟ قال لك تريليون ذرة، ألف مليار ذرة يا رب. وفي كل ذرة، بحسب نوعيتها، في إلكترونات، في بروتونات. عموماً كل بروتون بقابله ايه إلكترون. جميل. هذا الإلكترون أو البروتون القطر تبعوا يا إخواني، قطر تبعه من عيار كم؟ من عيار عشرة أس ناقص عشر يعني جزء من ألف تريليون جزء من المتر. قسم المتر إلى ألف تريليون جزء، شيء لا يصدق. لتريون ألف مليار، ألف مليار يعني ألف التريليون جزء. جزء منها هذا إيه؟ قطر تبع الإلكترون، قطر البروتون. جميل. عشرة أس ناقص عشر نأتي الآن إلى أكبر سرعة نعرفها الآن. السرعة إيش؟ الضوء. أعظم سرعة سرعة الضوء. الضوء الآن يقطع قطر الإلكترون في كم؟ سهله عشرة أس ناقص خمس تقسيم أيها الإخوة سرعة الضوء اللي قتلت ألف كيلو متر في الثانية حولها لأمتر بيطلع عندك في الأخير كم عشرة تقريبا أس ناقص ثلاثة وعشرين سكند احنا أخذنا الواحد وعشرين ها يعني مئة زبتو يعني جزء من مئة زبتو من الثانية جزء من مئة زبتو ثانية الضوء يقطع إيش قطر الإلكترون أو البروتون في جزء من مئة زبتو من الثانية عشر أوسناخ ثلاثة وعشرين هذا يسمى في العلم كرونون اسمه كرونون لم يقف العلماء عند هنا قالوا هذا عمليا بصير طبعا أكيد هذا يحصل هل هناك شيء أصغر أو أقصر من عشر أوسناخ خمستاعش متر اللي هو قطر الإلكترون قطر البروتون لازم قالوا ثوابت الطبيعة معروفة الجاذبية السرعة في الضوء أيها الأخوة ثابت بلانك عن ثوابت معينة لازم نعمل علاقة بينها لازم نعمل إيه؟ علاقة بينها فقالوا الإل اللينك يعني الطول حسموه بعدين إيه بلانكس لينك طول بلانك الإل هذا بساوي أيها الأخوة إيش بساوي الجذر التربيعي لا ثابت الجاذبية ضب ثابت بلانك الـ يعني على إيه؟ مكعب سرعة الضوء بيطلع عنا 10.2-34 متر هذا اسمه طول بلانك هذا بلانك أو بلانكس لينكس طول بلانك أصغر طول ممكن الطبيعة تسمح بيه مش موجود الآن بس أصغر شيء ممكن هذا يخلق أو يوجد شو العقول؟ يقول هذا علماء الفيزياء قالوا جميل جدا امسك طول بلانك خل الضوء يقطع طول بلانك <تصفيق> نفس الشيء قسم 10 اس ناقص 34 متر على سرعه الضوء اه بالمتر بيطلع عندك 10 اس ناقص كم 340 سكند هذا الزمن اسمه زمن بلانك اصغر زمن ممكن العقل البشري يتوصي اليه بالحسابات النظريه غير هيك مش ممكن ابدا انتبه تمكن تجيب رقم 10 اس ناقص 350 وتقسمها على الضوء مضروبه في نفسها وتجيب بس في الطبيعة غير موجود هذا أصغر شيء ممكن يوجد في الطبيعة في الكون هو هذا الزمن الذي يسمه زمن ايه؟ زمن بلانك واحسبوها عاد احسبوه انت 43 هاي في الساوعة عاد كم تريليون العن 36 هذول ايه؟ ثلاث مرات تقريبا تريليون. تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون وشو بعدين ايه؟ لتلاثة قد قداش يكون عندك يمكن مليار تريليون سهلة اه الآن يا إخواني السؤال عجيب. إذا كان الله تبارك وتعالى يفعل يدير خلقه يدير مملكته في حدود زمن بلانك ما لا يمكن العقل أن يقول هنا يعني يعني يدير الكون لحظيا في لا زمن ما في بالنسبة لنا كلام فارغ ما في لا زمن لسه هذه مقدمة الشيء الذي اريد أن أصل بكم إليه حاولوا تركزوا معي يمكن يكون غرس الحديث شوي هذا لكن إن شاء الله حكون في شيء جميل حتفهم شيء جميل جدا جدا جدا, جدا قلت لكم مره ايها الاخوه الان حين اراكم انا هكذا او انتم ترونني او ترون بعضكم البعض اه انتم تؤكدون اننا ايه نرى انفسنا لحظيا يعني ارى اخي الكريم مع اخي في نفس اللحظه صحيح صحيح لكن فيزيائيا المفروض المفروض انني ارى هذا قبل ان ارى هذا لماذا لانني اراه بواسطه الضوء المقبل منه والساقط على شبكيه عيني والمترجم في دماغي ليس كذلك صحيح، والضوء ليس سرعة مطلقة، الضوء سرته في الأخير محددة ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية، صحيح ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية، لذلك أنا ينبغي نظريا أن أرى الأقرب قبل أي الأبعد، ولو كان الأبعد بنصف متر أو بثلاثين سنتيمتر، المشكلة أن عيني لا تستطيع أن تتعرض مع هذه الفروق الضئيلة جدا لا تستطيع أراها وأرى الذي يبعد هي حتى ألف متر في نفس اللحظة، العلة تستطيع السؤال لو ان الله تبارك وتعالى زودنا بعين عندها القدره إيه؟ ان تستوعب هذا ودماغ لديه القدره ان يترجم هذه الفروقات الضئيله ماذا سيحصل سيحصل اننا سنراكم او كل منا سيرى إيه اخوانه في اوقات إيه؟ غير متزامنه في اوقات متعاقبه ارى هذا اولا وبعدين في جزء من التريليون جزء من الثاني اشوف هذا وهكذا صحيح اشوف مشهد متقطعا صح هذه واحدة انتبهوا بيقولها هذا هو الأمور إجته كأنه بالمطلق الأمور كلها مناسبة ومشروطه ومذروفة بظروفها قلنا لكم مرة ايها الاخوه حين تلقي نظرة على نجم يبتعد عنا سنة ضوئية لا يمكن أن ترى أنت مستحيل أن ترى النجم أنت ترى صورته قبل أي قبل سنة دائما كذا محكوم عليك بهالغلب لا تستطيع مهما وديت من رغبة من قوة دعوت الله لا تستطيع لأن الرؤية كما قلنا هي مشروطة إيش بالضوء الضوء حين يصل يقع على الشبكية وترجم نفهم إيش نشوفناه صح؟ والضوء هذي يأتي مسافه كم سنة يعني الضوء يظل ويجر يرمح كم سنة بعد سنة يصل هتقولي بس في شهرات في الكون بليون سنة في على حافة الكون على حافة الكون غالي الكون كنا نحن هنا في المركز على حافة الكون 13.7 بليون صحيح إذا أمكنك أن ترى هذه الأشياء بالتلسكوب في يوم من الأيام ترى شيئا على بعدت مثلا سبعة بليون سنه فتاكد انك ترى ماضي هذا الشيء ترى الشيء قبل 7 بليون سنه انت الان ترى انت ترى صوره الشيء قبل 7 بليون لا لا بديش ما يعجبنيش هذا الماضي الآن. مستحيل لا يمكن لا يمكن أن ترى بهالطريقه مستحيل مستحيل اه تقول لي الآن عليك أن تنتظر سبعة بليون سنه أخرى لتراه كيف هو الآن. لكن بعد سبعة بليون سنه يا طويل العمر إذا عشت سبع بليون إيه؟ سنة جميل جدا واضح فلو حدث حدث في نجم أو كوكب يبعد عنا مليون سنة سنراه متى بعد مليون سنة انتبهوا نقول آه انفجر النجم إيه هو هو انفجر قبل بليون سنة ليس الآن تقول انفجر لا ليه انفجر هو انفجر قبل آه مليون سنة طب لو واحد يقترب من هذا النجم مئة سنة سيراك متى بعد وقوع الحادث بمئة سنة فقط يعني قبلك إيه بمليون سنة ناقص مئة فقط <تصفيق> بمليون سنة ناقص مئة يعني قبلك بكثير كثير تقريبا بمليون سنة يعني إلا مئة بمليون إلا مئة طب لو واحد يخترب من هذا الكوكب أو النجم بسنة واحدة سيراه بعد سنة طب لو واحد يعيش عليه حين تقريبا لحظيا بعد كسور من الثانية جميل؟ انتبهوا والحدث واحد واحد ايه في نفس اللحظة تقريبا واحد بعد سنة بعد مليون سنة بعد سبعة مليون سنه أو حتى 14 بليون سنة على حافه الكون ممكن وهو حدث واحد طب الحين نقفز القفزة الهائلة رب العالمين لا إله إلا هو الغير مقيد بزمان ولا بمكان كيف بشوف هذه الأحداث من غير زمن ما فيش عنده ماضي وحاضر ومستقبل ما فيه لأنه ما فيش علاقة مكانية تحكم عليه أه؟ تحكمه يعني آه كعلاقة بينه وبين الكون والأشياء حاشا لله ولا فيه حاشا تقول لي الله ابعد والله اقرب والقران اكد هذا وهو معكم اينما كنتم معكم نحن اقرب اليه من حبل الوريد النبي قال اه اينما تولوا وجوهكم الله قال فثم وجه الله اتراهم الله من حيث لم يحتسبوا اذا قام احدكم يصلي فان الله في قبلته فلا يبصق في قبلته فلا يلتفت فان الله في قبلته نبي قال والذي نفسي بيده ان الذي تدعونه لا اقرب الى عنق راحله والذي نفسي بيده لو ادلى احدكم بارض اعطى بحبل الا ارض السابعه توكل على الله وحقرب لكم هذا عليكم لكن هذه فوائد اعتقد انها في قمه الاهميه للمؤمن والمفكر وللفيلسوف هذا ثنائي الأبعاد مثلا مثل ورقة مثل كف اليد تعيش عليه كائنات تعيش محكومه ببعدين فقط لا تعرف البعد الثالث العمق الفضائي لا تعرف اكس اي فقط اه طيب نحن الان نعيش في عالم بابعاد ثلاثه طول وعرض في العمق هنا يعيشون ببعدين اليس كذلك نتحكم في من يعيش في بعدين بسهوله لو رسمنا الان مربعا أضلاع هذا المربع بالنسبة لمن يعيش هنا داخل مربع هي الجدران الوولز ها الفند الحطان الحيطان ما يقدرش ما يقدرش هذا المثلث المسكين أو أو الدائرة تخنونه ولا في حائط كبير ما يقدرش حائط ما يقدرش أنت تستطيع بيديك هكذا مباشرة من غير ما تأتي عبر الحائط تدخل هكذا لو كان له نفترض قلب بس ما لوش قلب عالم خناقي لو كان لهذا المثلث قلب تستطيع أن تدخل في قلبه مباشرة من غير ما تشق جلده جلده هو أضلاع المثلث صحيح هكذا هو حينجن. هو لن يرى اصبعك سيرى فقط النقطه ذات بعدين التي تلامس إيه؟ عالمه ثنائي الابعاد وحين يتجنن هو يقول كيف هذا دخل مين دخل علي من غير مشوق جلدي يلعب في قلبي قاعد دخل علينا في الحصن دبا من غير إيه؟ ما يدخل إيه من الحيطان ايش جو هذا في عالم ثلاثي طيب الان في كائنات تفترض الجن او الملائكه تعيش في عالم ايه رباعي في عالم رباعي الابعاد تستطيع أن تفعل بنا ومعنا ما نفعله في عالم ثنائي الأبعاد يستطيع الملك يدخل يده في كبدك في قلبك أقول لي حادث شق الصدر أه؟ طبعا بالضبط حادث الشق الصدر من غير ما يشق جلدك من غير ويدخل عليك من غير إيه؟ ما ينهار عليك السقف أو الحيط شوفه عندك بس وخلاص عادي في اللحظة وحتشوفه إيش أنت ثنائي لا هتشوفه ثلاث الأبعاد زيك بس هو رباعي انتبه وانت مستحيل تشوفه إيه مربع الأبعاد الأبعادها ها مش كجسم الأبعاد مستحيل ما هو معقد حادقول لو في عالم خماسي الأبعاد حيفعل في الإيه في الرابع وفي الثلاسي في الثنائي بسهولة طب واحد بعيش في عالم سداسي حادقول هذا معنى كلام علماء الكوزمولوجي والفيزياء اليوم العوالم إيه سداسية الأبعاد وفي 12 بعد بقوله وفي بعض قرا حتى ممكن 21 بعد ستة بعد كلام أشياء عجيبة آه الآن نقفز القفزة الهائلة رب العالمين لا إله إلا هو الذي بعد الأبعاد ومكن المكان وزمن الزمان وغير محكوم ببعد يتصرف في كل شيء حضوريا صح؟ وانيا وبكل سهولة ولا يخلو منه شيء وليس في شيء صح؟ انتبهوا لا يخلو منه شيء وليس في شيء لا نقول الله حل في الأشياء حا شيئا لأنه فوق الأبعاد وفوق الزمان وفوق المكان. حدوا لي أنا عارف مش واضح حبدو محذر الحال ولكن باختصار أختم الآن أطلت عليكم فأعذروني ما حدث مع الرسول محمد صلوات ربي وتسليماته عليه ليلة المعراج يؤشر إلى هذا العجب العاجب النبي بهم سافر في الرحلة الكونية إلى هي العجيبة هذه التي ليس لها نظير رأى طوفان نوح في بعض الآثار شاف الطوفان كيف طعف طفان نوح وبعدين في المشهد الثاني شاف إيه شاف موسى واقف كاحد بصلي في الكثيب الأحمر بصلي بعدين شاف موسى نفسه في موضع من السماء بارضو قعد غري كيف يا أخي موسى في هنا في الأرض ولا في السماء قال لك في الاثنين. سوبر بوزيشن اسمه هذا في الفيزياء الآن اسمه التراكب في الكونتن ميكانيكس يسموه سوبر بوزيشن التراكب شيء جنن ارسطو لون بي ارسطو مخه واحد فتح أنا مش مش عايق قال لك مستحيل كذب هذا ضد قانون إيه التناقض كونتراديكشن <تصفيق> هذا تناقض الفيزياء جات له بلا ارسطو بلا تناقض روح ابعد عنه، العب بره بعيد احنا نختلف إحنا علماء الفيزياء المعاصرون نختلف هذا اسمه السوبربوزيشن تراكب ما معنى تراكب وجود الجسيم في موضعين في الوقت نفسه يا الله كيف هذا هو هيك موسى في السماء وموسى في الارض حي هنا حي وهنا حي وهنا بعد اشياء وهنا بعد اشياء كمان في اللحظه ذاتها ومحمد راه مش هيك بس اذا محمد شاف عشاء من الماضي تذكر وين النبي صلى بالانبياء وين صلى فيهم في ما, ما كانش في بيت لله يصلى فيه ابدا كان مكان زباله لما بعجه ما كان في غاذي ابدا لا في هيكل اليهود ولا في مصلى المسلمين ارض فيها زباله وقمامه ما في شيء طب كيف صلى وين صلى ما احنا فهمنا بس السؤال وجيب عنه النبي كان خارج الزمان يا إخواني خارج الزمان عادي ممكن يصلي في الأقصى حال بنائه وهو غير مبني لأنه خارج الزمان عادي زمان كان يعملوا هذا إيه تشغيب على النبي ولكن كلام المسلمين كله كلام فارغ وقال صلى بالأنبياء وربط البراق إيه بحقط إيه اللي سموه حقط البراق المسلمون أسموه كذا المسلمون قال لا, لا لا لا لا هذا هو الفيزياء هذا العلم الحقيقي هذا الفهم امشيكوا بس مش صلي في المسجد الاقصى حال بناء الحين سيبنى لا لا او حين كان مبنيا يوم ما بناه سليمان وكصلى فيه في الماضي عادي مشيكوا بس وشاف اهل الجنه وشاف اهل النار اللهم اجعلنا من, ل... من الذين شافهم من الرسول من الذين راوهم يعني بدنا عمي من الذين هي راوهم الرسول في الجنه اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك واجمعنا به في اعلى فرديس الخلد اللهم امين شاف اهل الجنه في الجنه وشاف اهل النار في النار وعرف أي جماعات منهم عرفهم بالوجوه مين هذا ومين هذا عرفهم كيف كيف رأيت الماضي كيف كذا أيها الإخوة قلت لكم مرة قلت لكم مرة الآن ذكرنا طفن نوح النبي رأى طفن نوح في بعض الأثار لئة المعراج شاف طفن والنوح للسفينة وبيدعو الله وبيبتهلوا الطفن نادر حاله شاف مشهد حقيقي ممكن كيف نجيب عن هذا ونختم الخطبة إن شاء الله بل الخطبتين الآن لو واحد فينا الآن سافر بطريقة بس مش بطريقة عادية نفس الشيء تعتمد على الأبعاد مش موجودة نظريا بتكلموا عليها وعلى الف الزمن موضوع معقد جدا لو افترضنا أنهم نجحوا أيها الاخوه وبطريقة سرنا نسافر بحيث نقفز من الأرض هنا إلى كوكب يبعد عنا مثلا عشرة او أو عشرين ألف أو ثلاثين ألف سنة ضوئية سنوات إيش ضوئية في لحظة مثلا بالتليبورتيشن النقل الآني النقل اللحظي مثل عرش بلقيس آنياً آنياً لو امكن هذا بالتليبورتيشن فنتقلنا من الأرض إلى كوكب يبعد عنا نفترض الآن أن طوفان نوح وقع قبل إيه؟ عشرين ألف سنة وسافرنا على كوكب يبعد عنا عشرين ألف سنة ويومين ممتاز جداً سنقعد الآن نستنى كم؟ يومين أرضيين ونضع التلسكوب واللف ونذهب على الأرض على الجهة التي كان فيها نوح يمكن غير الجزيرة العربية الموصل عند تركيا عند أرارات ونحط ونشوف تبدأ السماء ها ونكبر الصورة عندنا آليات دقيقة وحنشوف موح بالحياته الجميلة المهيبة وبقول للناس واستفينا حنشوف المشهد كما شاف رسول الله ايش رأيكم ونشوفه الآن يقع بالنسبة لنا وهو وقع قبل 20 ألف سنة موجود الآن قاعد يجري في الكون المشهد موجود وهذا ما رأه النبي لأن النبي أكيد سافر في أسرع من سرعة الضوء ومن غيرها بقدرة الله وكل هذا أيها الإخوة حتى يعلمنا الله يحفز همتنا ويبعثها على إحداث مثل هذه العجائب لكن ضمن, إيه؟ ضمن الأسباب المقدورة للبشر لا بمنطق المعجزة المتخطعة للأسباب المتاحة للبشر في وقت ما الأوقات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه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 واتبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه كما صليت على ابراهيم وعلى آله ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا لمختلف فيهما الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشدا اللهم اجعلنا نخشاك حتى كاننا نراك واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما اخرت ولا تخير ما عجل واجعل اللهم غنانا في انفسنا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واقر بذلك عيوننا الهنا ومولانا رب العالمين اللهم انا نسالك ونبتهل اليك بالدعاء والضراعه ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين اللهم انصر عبادك المسلمين المضطهدين في كل مكان في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم خلصهم من الظلم والطغيان الذي يرزحون تحته بفضلك وقوتك يا قوي يا عزيز يا جبار يا رب العالمين يا من لا يجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اغفر لنا والدي والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك السميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة